بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله أ م ا بعد ففي هذا اليوم المبارك الخامس والعشرين من شهر شعبان ا عام وثلاثين المئة الرابعة وألف نرحب بفضلة الشيخنا فواز بن علي المدخل حفظه الله تعالى ورعاه الهاتف مباشرة ا ن نرحب بن ومن منطقة بعد علي خمس وألف بفضلة عبر حفظه ز ج ا ل سلسله ع و د ي ة حرصها ل ه و ا ئ ر ب ا المسلمين لمحادرة مباركة شاء ا د ل ل إن ت ع ا لقاءات ى بعنوان بعد ن الخوارج والحدادية و سيمات د منهدهم ضمن سلسلة ل ق ف ر ن س ي ة مع مشيخ ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة فليتفضل الشيخ مشكورا م أ ج و ر ا إن نحمده ونستعينه الحمد لله ونستغفره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 عن ع ر س ما في الخوارج و ا ل ح د ا د ي ة من أ ج ل أ ن يعرفوا وقبل ذلك أ ش ك ر الاخ ا ل م ن س ر الشيخ عبد الصمد لتصيقه هذه ا ل ك ل م ة و أ س ا ل الله عز وجل أ ن ي ث ي و ا على ذلك ثم أ و ص ي ك م ونفسي ل ت ق و ى الله عز وجل التي هي و ص ي ة الله للاولين والاخرين و و ص ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء الى م م ه م تقوى الله أ م ر عظيم والا خير فيمن خ ل ى من هذه الصفات ا ل ع ظ ي م ة وقد أ و ص ا ل ق ر آ ن بها كثيرا ومدح اهلها ووعدهم الجزاء العظيم في ا ل آ خ ر ة فلنحرص أ ي ه ا الشباب كل الحرص على ب د ل ا ل أ س ب ا ب التي تصبرنا بهذه الصفه و ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة التي تؤدي إ ل ى هذه ا ل م ل ك ة ا ل م ب ا ر ك ة كما أ و ص ي ك م بالاخلاص في كل قول و ع م د في عباداتنا و أ ع م ا ل ن ا و أ ق و ا ل ن ا وحركاتنا وسكناتنا فالمؤمن دائما يراقب الله تبارك وتعالى ويستشعر بان الله مطلع على خرجات نفسه وهوغات قلبه وحركات لسانه وجوارحه ويستشعر بان عليه حافظين وان عليكم لحافظين كراما كاثرين ما ينسب من قول الا لديه رقيب عليم ايها الشباب إ ذ ا أ ق ل ق ن ا في جميع أ ق و ا ل ن ا و ف ع ا ل ن ا يكون عملنا على ا ل ج ا د ة وبه نتقرب الى الله عز وجل على ا ل ط ر ي ق ة ا ل ص ح ي ح ة ونستشعر أ ن الله مطلع علينا و إ ذ ا تمسكنا أ ك ث ر وحرصنا على اتباع ا ل س ن ة ف إ ن هذا فيه أ ج ر عظيم وفيه خير كبير ومن ا ل أ ش ي ا ء التي تحين ا ح ب على التمسك ا ل س ن ة ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ف إ ن كل حرف به ح س ن ة والحفاه بعشر أ م ث ا ل ه ا والله يغفر لمن يشاء ومنها من أ س ب ا ب الفتاه م ص ا ح ب ة أ ه ل ا ل س ن ة ومرافقتهم و ا ل ا س ت ف ا د ة منهم ف إ ن هؤلاء هم انصح الناس و أ ص د ق الناس ل أ ن ه م لا يريدون د ن ي ا ولا يريدون زخرفها ولا يريدون ا ل أ م و ا ل ولذلك يكونون صادقين في ا ل ن ص ي ح ة ومن أ س ب ا ب ا ل ش ب ا ت أ ي ض ا عدم ا ل ت ذ ف ذ ب و التلون إ ي ا ك م والتكون في ك ر ز ه ا فان التكون يعيش كل سهل للانسان ان يدخل في قلبه الشبهات فاذا دخل في قلبه شبهه استشربها ووعاها فانحرف عن الجهاز فيكون هذا سبب من الاسباب ويتغدو ويتبع ويتبع ما كان عليه السلف الصالح من ا ل ق ر و ر ا ل أ و ل ى القرن ا ل أ و ل والثاني والثالث و ر س و ل صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ي أ ت ي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر َْ ت فيه ِِ ن ُ مسلما فمن اراد الله والدار ا ل آ خ ر ه فليتقي, فليتقي الله في نفسه وليتنفس ل ي كتاب الله عز وجل وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه السلف الصالح وسيرهم السيره التي فيها العبر وفيها العظات وفيها انفره رائعه لتقوى الله عز وجل ومراقبته و ا ل أ خ ل ا ق له ومكارم ا ل أ خ ل ا ق والتشهير عن س ا ع د الجد في العمل ف إ ذ ا ت ر أ ت تراجمهم وجدت فيها ا ل ع ج و ا ل ح ي ا ب وفي ذلك ما يحفز المؤمن ويحفز النفس الى ا ل إ ق ب ا ل إ ل ى الله عز وجل والجد و م ح ا و ل ة ا ل ح ا ق برسل هؤلاء الكرام رضوان الله عليهم نظره العلم ايها ا ل ا خ و ة فهذا من أ س ب ا ب ا ل خ ب ا ب نطلبه من مصادره ا ل ا ف ر ي ه من كتاب الله ومن س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فقه سلفنا الصالح ومن تفسير السلفي في هذا ا ل ق ر آ ن الكريم كتفسير ابن جرير وتفسير ابن ك ب ي ر وتفسير ابن أ ب ي حاتم والبغوي وتفسير السعدي وهذه كلها مليئه ب ا ل آ ث ا ر التي توجه ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ا ل ط ر ي ق ة ا ل ص ح ي ح ة ف ي أ خ ذ المسلم من س ق ه ه سطحه م و م ن س ي ا ر ه م و م ن س ه م ه م لكتاب الله وتطبيقه لهويه ياخذ من ذلك ا ل أ س ر ه الحسنه ويحفزه للنهوض بالعمل فهذه أ م و ر قد يغفل عنها كثير من الناس ويشتغلون بكتب الفلسفه والسياسات المستورده من الشرق والغرب والكلام الذي قد يكون بين المسلم الصادق وبين التفقه في دين الله الحق فنرى الذين يتبعون هذه الكتب ويقراونها نجدهم أ ن ه م ليس لديهم من العلم شيء يكون خاويا يكون خاويا وليس عنده شيء من العلم لكن الذي ي ت ن ك ن من قراءه ذ ه الكتب ومن هذه ا ل ت ف ا ص ي ر ف إ ن ه سيصبح يوما من ا ل أ ي ا م عارما ب إ ذ ن الله ولا ي أ ت ي الشيطان إ ل ى ا ل إ ن س ا ن و ي ح د ت ه ويقول له أ ن ت منذ فتره و أ ن ت ت ب ل ب العلم و ب م ا اصبحت عارما ف أ ق و ل له إ ن سلوكك هذا الطريق مجرد السلوك لك به أ ج ر عظيم بل فلك طريقا يلتمس به علما دخل الله له به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة ف إ ذ ا جلست في الحلقه فقد استفدت ونزل ت ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل خ ش ا ك الرحمه ويحصل لك ا ل أ ج ر العظيم ف ا ل إ ن س ا ن قائل العلم لا ي خ ص ر مهما كان وهو في هذه ا ل ح ا ل ة يقول انه ليس لديه علم لا احفيد اليه ف ب إ ذ ن الله يكون عنده علم وليس العلم ان يكون خطيبا او و ا ع ب ا او مرشدا قد يكون بوسائل اخرى ي ض ع الله عز وجل بها وان الله ليدخل ا بالسهم الواحد الجنه ا ل ك ا ف ر والقارئ والحافظ كلهم يشتركون في هذا ا ل أ ج ل العظيم ف إ ذ ا طلبنا العلم عرفنا كيف نتمسك ب ا ل س ن ة و ت حدثت امور ك ث ي ر ة في هذا الزمن وفتن ع ظ ي م فنحن في آ خ ر الزمن ظهرت بعض الفرق التي بحكيم ا ل إ س ل ا م و باسم ا ل إ س ل ا م منها فرقه ج م ا ع ة الاخوان المسلمين الذين يتمسحون ب ا ل إ س ل ا م وهم كذبتم فجره في هذا ا ل ت ن س ح وهم خوارج خوارج العصر و ق ت م ع ت شيخان الشيخ زيد عليه رحمة الله يقول ان ل ل يقول ه إ خوارج العصر أ ش د من خوارج ذ ا ك الزمان فانتبهوا أ ي ه ا المسلمون إ ل ى أ ن خ و ا ر ج ايضا طبقات ودرجات ومنها و من هؤلاء الخوارج طبقه تسمى ف ع ل ي ه وهم الذين يهيجون الناس على الخروج على الحاكم ويحسنونه لهم وهم لا يخرجون وهذه ا ل ط ا ئ ف ة من طوائف ا ل ق و ا ع ي قد ا ن ت ر ت أ ش ر ف ه بين صخور المسلمين ولا زالوا إ ل ى ا ل آ ن و ه ي و ن الناس إ ل ى الفتن إلا بعد ذلك ينبسون في د ي و ت ه م فلو ي ف ع ل و ن ما هو أ ش د من ذلك من إ ع ل ا ن الضرائب من سيئه اولا المغرورين وهذه وصفه عظمى يراها كل مبصر ويعيها كل عاقل عالم وهذه ا ل ف ر ق ة لها علامات وسمات ك ث ي ر ة لكن س ن ق ر أ ه م الاسمات ت التي تميزوا بها والتي خرجوا بها عن ا ل س ن ة فمن هذه الاسمات ت أ ن ه م ي ت ف ي د و ن عثرات الغلاه من أ ج ل ا ل ش ث ا ر ه عليهم متاسره ذلك ب الخوارج الذين س ا ر و ا على عثمان رضي الله عنه وزعموا أ ن ه لا يستحق ا ل خ ل ا ف ة والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه م يمرقون من الدين مروق السهم من ا ل غ ن ي ة ثم لا يعودون إ ل ي ه آ خ ر ما عليهم و أ انهم يقتلون اهل الايمان و يتركون اهل الاوثان و بالتامل في حال الاعلام و في حال ا ل إ خ و ا ن ي ة نراهم يحبون المشركين من ر ا ج ض ه و غيرهم و يعادون الموحدين أ ه ل ا ل س ر ف الصالح نراهم يحبون الشياح و يثنون عليهم ويزعمون انهم هم المؤمنون حقا وقد اسعوا بهم في احصاء عثرات الغلاه والخروج عليهم ولو كانوا مسلمين ولو كانت الاخبار المنقوله عنهم كثير منها كثير منها غير صحيح فهم ينشرون الاشاعات والكبد ل ي ب د ل ا ل ن ا س ويشددوا عقولهم وعقيدتهم فهذا كله من تصرف الاخوان المفسدين علما ل أ ن ه لا ي ج و الخروج على الولاه ولو فسقوا وهذا منهج اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة والدليل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك ا ل أ ش ب ي ع ي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار ا ن م ت م الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشراء ا ئ م ت م الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتنحنونهم وينحنونكم قال <سؤال> قلنا يا ارحم الله <سؤال> أ ت ل ا ننازلهم عند ذلك انظر ل ج م الصحابه و حرصهم على العلم فقالوا و س أ ل و ا و لم يثبتوا افلا ن ن ا ب ذ ه م عند ذلك قال لها ما اقاموا فيكم الصلاه لا ما اقاموا فيكم الصلاه ة أ الا من ولي عليه والا ألا فراه ياتي شيئا من معصيه الله فليشرح ما ياتي من معصيه الله ولا ي ن ب ع ي ان يد من ط ا ع ة وفيه أ ي ض ا عن ام س ل م ة رضي الله عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه يستعمل عليكم امراه ف ت ع ر و ن وتنكرون فمن أ ن ك ر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتاب فقد قال رسول الله الا نقاتلهم قال لا ما اصل、له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن ه أ ت ى إ ل ى عبد الله بن مقيح يوم الحر ف ق ا ل إ ن ي لم آ ت ك ل أ ج ل س وانما اتيتك ليحدثك حديثا الحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم ا ل ق ي ا م ة ونحج له ومن مات وليس في خلقه بيعا مات جيده جاهليه الله أ ك ب ر إ ن ه حديث عظيم من ت أ م ل ه من المسلمين لا يخرج على الامراء ولا على الملوك ولا يشارك في الربيع الذي ن يسمونه الربيع العربي وهو ليس بربيع إ ن انما إ هو ربيع دموي وخريف في ا ل ر ؤ ي ح ص ل فيه من المفاسد ما الله به عليم وهو لا ي خ ف ى عليكم فهذه ا ل ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة التي سمعناها تدل على عدم جواز الخروج على ولاه ا ل أ م و ر وعلى عدم نشر مثالبهم ع ي و ب ه ل أ ن ذلك يترتب عليه من المساوئ و ا ل أ ض ر ا ر ما الله به عليم والواقع خير شاهد على ذلك والله المستعان ا ل م ل ا ح ظ ة ا ل ث ا ن ي ة أ و ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ب ا ر ز ة ت ن ظ ي ر المسيرات والمظاهرات وهذه ع ا د ة غربيه ا ل إ س ل ا م لا يحترم بهذا الصنيع ولا يقره بل هو محدث من عمل الكفار وقد انتقل من عندهم الى ا ل ا اخذ كلما عمل الفرقاق فقال جاريناهم فيه وتابعناهم عليه ان الاسلام لا ينتصر بالمسيرات والتظاهرات ولكن, ولكن ينتصر بالجهاد الذي يكون مبنيا على العقيده ة الصحيحه و ا ل ط ر ي ق ة التي سنها محمد صلى الله عليه وسلم ولا ي خ ش عليكم ب أ ن الرسل ابتلوا و أ ت ب ا ع ه م كذلك ب أ ن و ا ع من الابتلاءات فلم ينجو المرء الا بالصبر فهذا موسى عليه السلام يقول لبني إ س ر ا ئ ي ل رغم ما كانوا ذ ا ق و ن ه من فرعون و ص و ن ه من تبكيل الذكور من المواليد واستحياء لناس يقول لهم ما اخبر الله عز وجل نبيه عنه قال موسى لقومه <تصفيق> استحينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين الله اكبر استحينوا بالله است... ولذلك نظر المسلمين الان لا ي س ت ع ي ن و ن أ غ ل ب ه م لا ي س ت ع ي ن و ن بالله إ ن م ا ي س ت ع ي ن و ن بالكفار أ و ي س ت ع ي ن و ن ب أ ه ل القبور ولذلك خذلهم الله عز وجل ولكن إ ذ ا رجعنا إ ل ى كتاب الله و إ ل ى س ن ة رسول الله على ص ه م السلف الصالح واستعنا بالله ف إ ن ن ا ب إ ذ ن الله سننتصر واصبروا ثوابه عظيم عند الله عز و جل لا ليس له حد محدود و لذلك قال ا ص ب ر و و ا ل د ا ع ي ة و المؤمن لا بد أ ن يصبر ف إ ذ ا كان الامام ي أ خ ذ ا ل أ م و ا ل و يفسد في ا ل أ ر ض لكنه يقيم ا ل ص ل ا ة فلا يجوز الخروج عليه بل امرنا بالصبر إ ن ا ل أ ر ض لله يورثها من يشاء من يشاء من عباده و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين هذا هو الشاهد ا ل ع ا ق ب ة للمتقين وتكون ع ا ق ب ة ل ا باذن الله إ ذ ا ف ض ر ن ا واحتسبنا ا ل أ ج ر وهذا شيء معروف قد شاهدناه في اعيننا أ ي ض ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أ ص ح ا ب ه لما ا ن ش ت و ا اليه ما يلقونه من المشركين إ ن من كان قبلكم كان ي ؤ س ى بالرجل منهم فيوضع ا ل م ش ا ر في مصرته حتى تشق ما بين رجليه ما يصده ذلك عن دينه ولا يتمن الله هذا ا ل أ م ر حتى ي س ي ر الرجل من صنعاء بما حضر موت لا يخاف إ ل ا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ف ن ت ي ج ة ا ل ع ج ل ة التي نراها ا ل آ ن في الدول التي قامت به ما يسمونه الربيع العربي هذا هو من ا ل ع ج ل ة الذي ترتب عليه من المفاسد ا ل ع ظ ي م ة من انتهاك ا ل أ ع ر ا ض وسلب ا ل أ م و ا ل ولف ا ل ر و ح في قلوب الناس وعدم ا ل أ م ن وغير ذلك من المفاتن فهنا في الحديث لم يامر أ ص ح ا ب ه بالمظاهرات ولا الاغتيالات ولذلك نرى هذه ا ل ج م ا ع ة الخوارج ا ب ل ا ء النار كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم يستولدون من الغرب كل شيء ينفع حفظهم كما يعتقدون ذلك و إ ل ا ف إ ن هذا فيه ضرر عظيم لو علموا ولكنهم قوم يجهلون أ ي ض ا من سمات ا ل ق ر ا ر أ ن ه م يزهدون في علماء ا ل س ن ة وينبذونهم ب ا ل أ ل ف ا ظ فيصفون بعضهم ب أ ن ه ح ن ي ل والبعض ا ل آ خ ر ب أ ن ه مداهن وتاره يقولون عنهم إ ن ه م علماء ا ل و ر ث وعلماء الحيض والنفاس و أ ن ه م يجهزون الواقع و أ ن ه م م د ا خ ل ة و ج ا ن ي ة و ر ق ل ا ن ي ة وغير ذلك من الالقاب التي يطلقوها على اهل ا ل س ن ة تنفيرا لهم كما أ ط ل ق و ا على دعوه الشيخ امامي محمد بن عبد الوهاب ف ل و ح ا ب ي ه فحينما تخرج إ ل ى غير هذه البلاد ا ل س ع و د ي ة وتسمع من الناس تجد أ ن الوحابيه عندهم كالكافر في دينهم ولذلك هذه ا ل أ ل ق ا ب نفسها فادتهم في صدورهم وربوهم عليها فينفرون الشباب عنهم عن العلماء و ي ذ ه د و ن ه م فيهم وفي حلقاتهم فلا ينظرون إ ل ي ه م إ ل ا بعين الاحتقار وينشر عن ذلك حاجز وحجاب يفصل بين, بين العلماء والطلاب وتكون ا ل ن ت ي ج ة م ر ة و ا ل ع ا ق ب ة س ي ئ ة ل أ ن ه م إ ذ ا ز ه د و ا في علمائهم واتهموهم على الدين س ي ق ي س و ن ا ل أ م و ر ب أ ه و ا ئ ه م وما يسيئهم به فادقهم وبحكم جهلهم بكثير من الاحكام الشرعيه سيقعون في اخطاء كثيره يظنونها صوابا فيستمرون عليها فتموت بسبب ذلك سنن وتروج بدعه وتفشو ويحملها بعضهم عن بعض حتى ياتي زمان يظن الناس فيه بانها سنه فانا لله وانا إ ل ي ه راجعون اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله منتبسا عليها فاقتنى الظل وهذا الدعاء دائما كان يكرره فضيله الشيخ احمد بن يحيى النجمي رحمه الله ويقول لنا انتبهوا لاخر الدعاء ولا تجعله ملتبسا علينا فنظل هذا إ ذ ا التبس عليك شبهه وقعت في قلبك وها التبست ع ل ي ه فسيكون مصيرك الضلال ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله هذه من أ ب ر ز صفاتهم و إ ل ا فلهم يعني صفات ك ث ي ر ة منها التقيه ومنها البيع ة غ ي ر ا ل ش ر ع ي ة ومنها تناقضات في ا ل د ع و ة ب أ ن ه م خ ل ي ط يجمعون في دعوه ت م ط ر ي ق ة د ع و ة سلفي ة وطريق ة سني ة و ح ق ي ق ة صوفيا هذه من ا ل م ت ن ا ق ض ا ت التي لا ي س ت ط ي ع باهل ا ل س ن ة أ ن ي ج م ع ب ي ن ه ا أ ي ض ا من علاماتهم وسماتهم و ع ص الولاء والبراء في المنهج الاخواني سنرى ونرى ان ولاءهم وبراءهم ليس لله أ و ا ف ق و ا ا ل إ ي م ا ن ا ل ح ب في ا ل ل ع اي و ا ل ب غ ض في الله هذا هو الولاء والبراء لكن من كان في هذا المنهج الخارجي و ل ا ا خ ستراه يوالي على حزبه ويعادي عليه <تصفيق> أ ي ض ا ع د ا ه م للموحدين السلفيين وتعاطفهم مع ا ل م ب ت د ر ي ن والمشركين نجد أ ن ه م إ ذ ا تكلم السلفي نجد من يعني يشوش عليه ويرد عليه ولكن إ ذ ا تكلم المبتدع الشيعي أ و الرافضي أ و التبليدي أ و غير ذلك فانهم يتعاطفون معهم لماذا ل أ ن السلفي يدعو إ ل ى التوحيد السلفي يدعو إ ل ى الله عز وجل السلفي صادق في دعوته السلفي يدعو على ضوء الكتاب و ا ل س ن ة وفهم السلف الصالح السلفي يجتهد في ه نصح النافي ولذلك نجد أ ن هذه ا ل ه م و ر تضرهم فيخافون من ذلك ويتعاونون ب ا ل م س ت د ف ي ن والمشركين أ ي ض ا دعوتهم إ ل ى الخلافه ولن نرى هذه ا ل خ ل ا ف ة إ ل ى ا ل آ ن وطريقتهم ك ط ر ي ق ة ا ل ش ي ع ة و ا ل ر ا ف ض ة فهذه الاصول التي دعوا إ ل ي ه ا كلها غير ص ح ي ح ة ولذلك حسن البنا الذي أ س س هذا المذهب الخارجي ودخل فيه كثير من الناس ودخلت في قلوبهم الشبهات و أ ر ا د و ا ا خ ر و ج على الحكام بل وخرجوا في بعض الدول هذا بسبب بعدهم بسبب عن كتاب الله وعن س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح وظهرت شرف أ خ ر ى وهي كلها من و ل ا ي ا ل إ خ و ا ن المسلمين منها دعوه التبليغ ومنها القطبيه والسروريه ة ا ل ح د ا د ي ة والمرجئه الان كلهم هؤلاء يجتمعون على السيف اهل البدع جميعا و إ ن لم ي ب ل من بعضهم أ ن ه م يظهر السيف وحقيقتهم ومالهم أ ن ه م يجتمعون على السيف ويخرجون على الحاكم ولذلك يجب علينا ان نسير على منهج النبي صلى الله صلى عليه وسلم في ا ل د ع و ة إ ل ى الله و غيرها ل أ ن الله بعث محمدا صلى الله عليه و سلم على حين ف ت ر ة من الرسل و ا ن ط م ا ع من السبل فدعا إ ل ى الله ليل نهار و صبر و صابر حتى نشر الله حتى نشر الله عز و جل دعوته ففتح بها اعينا هميا و ا ب ا ن صما و ق ل و ب غ ل ف ة وهدى به من الضلاله وعلم به من الجهاله كسر, كسر به الاصنام واباد به الاوثان وازال به عباده المخلوقين وارسى به دعائم التوحيد وثبتت اساس العله على عباده الله وحده دون سواه فدانت له ولاصحابه من بعده بذلك العرب وملكوه به العجم ومكن ا الله بهذا الدين وحملته فكفروا الملوك وافتزوا الممالك حتى وصلوا إ ل ى مشارف الصين شرقا والمحيط الاطلسي غربا والى اسوار القسطنطينيه شمالا وتحقق بذلك وعد الله عز وجل للمؤمنين الموحدين بالنصر والتمكين حيث يقول عز من قائل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن ا لهم دينهم الذي ارتوى لهم وليبدلنهم ا من بعد خوفهم أ م ن ا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون فظهر الدين وانتشر ا ل إ س ل ا م وكان بذلك الدين كله لله فكان من دخل في ا ل إ س ل ا م يعلم أ ن دخوله في ا ل إ س ل ا م يعني رفض ا ل ع ب و د ي ة لغير الله والاتجاه بها الى خالق هذا الكون وممتعه وهو الله رب العالمين وواهب ا ل ح ي ا ة وخالق ا ل أ ح ي ا ء ورازقهم والمتصرف فيهم كان يعلم ذلك الصغير منهم الكبير والذكر والانثى والحر و ا ل ع ب و العامين و المتعلم و تحقق بذلك ما قاله نبي الهدى صلى الله عليه و سلم إ ن الشيطان قد ي ئ س أ ن ي ح ب د ه المصلون في ج ز ي ر ة العرب و لكن بالتحريش بينهم و لقد بقي الناس على ذلك ركحا من الزمن غير قليل حتى ظهرت ب د ع ة التصور وبذلت ن ح ل ة التشريع والرفض في ق ر ن ا ل ا س ر ي ق ي على ايدي الحبيبيين الذين ملكوا المغرب في آ خ ر القرن الثالث الهجري وامتد ملكهم فيما بعد إ ل ى مصر ف أ ب ا ح ت هاتين النحلتين الشرك ا ل أ ك ب ر باسم م ح ب ة الصالحين و ا ت و ص ل ا بهم الى الله فشاع الشرك بين المسلمين و ف ش ا ء شيئا فشيئا حتى أ ص ب ح كثير من المسلمين فلغالبهم يظنون أ ن التعبد ل ل أ ض ر ح ف والقبور والهداف عند الشدائد ب أ س م ا ء أ ص ح ا ب ه ا والطواف بها والتقليل ل ا ح ن ا ق ه ا لاحكامها و س ي و د على ترابها يحسبون أ ن ذلك هو الدين <تصفيق> الذي جاء به نبي الهدى رسول الرحمه ة صلى ل ل ا عليه وسلم لأنها الأمر نشا عليه الصغير وحرم عليه الكبير وعاشوا عليه قرونه ط و ي ل ة لا ينكر على من ن ك ر ه فرفخ في أ ذ ه ا ن ا ل ن ا ش ئ ة أ ن ا ل آ ب ا ء والاجداد لا يقرون ما يناقض الدين وهم اهل الدين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويحرمون الفواحش و ي س ت ن ك و ن الظلم وازعموا أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة وقد دفنهم الله عز وجل وبين ّ حوارهم وان اتهاءاتهم غير صحيحه حتى راجع ذلك على من نصبوا انفسهم للدعوه إ ل ى الله فنجد ا ل إ خ و ا ن ي ه والفرق هذه يوالون هذه البدع بل ويدعون اليها لو ولن نرى الى الاعل اخوانيا يدعو إ ل ى التوحيد ل أ ن هذا التوحيد هو الفارح لهم و الكاشف لهم إ ن م ا يدعون إ ل ى توحيد ا ل ح ا ك م ي ة ليصلوا إ ل ى الحكم ف بعد ذلك انتشرت البدع و ظهرت الفرق ا ل ك ث ي ر ة حتى جاء عصرنا هذا ظهرت فيه الفرق و أ ك ث ر ه ا على الناس ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين ن س أ ل الله عز وجل أ ن يهديهم ويعيدهم للصواب و أ ن ه وإن لم يهتدوا ف ن س أ ل الله عز وجل أ ن يقصم ظهورهم فهذه البدع ا ل إ خ و ا ن ي ة ا ل ف و ا ر ج كلما قاموا ب د ع و ة إ ل ى الله عز وجل نجد أ ن دعوتهم نجد كما يزعمون نجد أ ن دعوتهم هذه لا تقوم وهذا م ص ب ا ق قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلما طلع عمق قطعه الله حتى يخرج آ خ ر ه م مع الدجال فهم لم ينتهوا ا ل آ ن فهم ي ن ب س و ن إ ذ ا أ غ ر ى ح ا ك م وطبق الاحكام ب ي ن ه عليهم فنجدهم يلبسون ويمدحون الدوله ويشابههم في هذا الامر الحداديه فالحداديه هي من ولائد الاخوانيه ليس بينها و بين الاخوانيه فرق و كذلك الحجاوره الذين يبغضون علماء المنهج السلفي المعاصرين و يحقرونهم لا ت ي م ا أ ه ل المدينه ثم تجاوزوا ذلك الى ابن س ي ن ي ة وابن القيم وابن ابي العلم شارح ا ل ط ح ا و ي ة ينزلون حولهم لاسقاط منزلتهم ورد أ ق و ا ل ه م تشافعت قلوبهم فهم في هذه ا ل ن ق ط ة يتفقون جميعا ا ل أ خ و ا ن و ا ل ح د ا د ي ة و ا ل ح ج ا و ر ة والمركه أ وغيرهم ويبدعون كل من وقع في بدعه وابن حجر عندهم اشد واخطر من سيد قطر مع ان ابن حجر اصله محدث يشرح الاحاديث ولكنه وقع في بعض الاشعريه ا بدون عنز او تقصد وراى ايضا يستفيد العلماء من كتابه فصح الباري ومن كتبه الاخرى أ م ا سيد ق ص ب ماذا أنتج ماذا ر أ ي ن ا إ ل ا الدمار و إ ل ا تكفير المجتمعات و إ ل ا ا ت ع ا م المسلمين ب أ ن ه م كفار فهذه كلها من نتائج د ع و ة سيد ق ص ب فهم يبدعون كل من وقع في ب ج ع ة لا يفرقون بين ابن حجر وسيد ق ص ب أ ي ض ا من سماتهم وعلامتهم ت ذ ب ي ع ملا يبدع من وقعت في مدحات وعداوته حربه ولا يكفي عندهم ان يقول عند فلان اشعريه مثلا او اشعريه الا بد ان يقول مبتدع والا في الحرب والهجران والتبديع وهذه الاحكام تصدر من يخارهم ومن ه ا يرغب المتحصدين منهم فنجد ان من لم يبدع يبدعونه م ب ا ش ر ة ب ع ان التدبير في منهج أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ب ط ر ي ق ة الثلث ا أ ن ه م لا يبدعون إ ل ا بعد أ م و ر ك ث ي ر ة والتدبير لا يصدر إ ل ا من العلماء ولا يصدر من ا ل ج ه ل ة ا ل أ ق ز ا م الصغار الذين بداوا في العلم بالنقوم بل يكون من الرافقين في العلم أ ي ض ا من علامه ا ل ح د ا د ي ة و الحجاوره عدم الترحم على اهل البدع ب إ ط ل ا ق لا فرق بين رافضي و قدري وجهني و بين حافظ وقع في بدعه فكلهم سواء لا يترحمون على ابن حجر ولا على س ي ء ق ط ر وهذا خ ط ر كبير ل أ ن ه م لم يفرقوا بين المحدث وبين هذا الكاتب ال ال الذي كفر المجتمع أ ي ض ا من علاماتهم وسماتهم تبديع من يترحم على مثل ابي ح ن ي ف ة والشوكاني وابن الجوزي وابن حجر و ا ل ن و ي هؤلاء ي ب ذ ع و ن من يترحم عليهم معا مع العلم أ ن هؤلاء ا ه ذ العلم ا استفاد منهم العلماء من كتبهم و إ ن وقعوا في ا ل أ خ ط ا ء فلهم اعذار وقعوا فيها اما أ ن المجتمع الذي عاشوا فيه كانوا اشاعر فلم يعرفوا الحق واما أ ن ه م كانوا م ت ر ب د ي ن في هذه ا ل ا ش ع ر ي ة واما أ ن ه م كانت مشيختهم أ ش ع ر ي ة ولذلك وضعوا في هذا المذهب وفي غيره و أ ه ل السنه والجماعه يترحمون عليهم ويدعون لهم ثم أ ي ض ا من و ل و ه ا ل ح د ا د ي ة ادعاء تفوقه في, في العلم في أ ص ل العلم ل ي ت و ف ر بذلك إ ل ى اسباط كبار اهل العلم ف م ح ل و ق ا ل ح د ا د الذي جاء إ ل ى ا ل س ع و د ي ة والذي نشر هذا ا ل م ن ه ب الحبادي و إ ح ي الحجوري ء ا لا وفقه الله هؤلاء نشروا هذه المباحث ليفرقوا بين المسلمين و ب ل و ا في في م ش ا ي خ ه م و ادعوا تفوقهم في العلم و أ س ق ط و ا علماءنا ل ك ب ا ر الشيخ ف و ز ا ن وشيخ ا ل ا ل ح ي د ا ن وشيخ ا ل ربي ع وشيخ ا ل أ ح م د النجمي وشيخ ا ل زيد ا ل م د خ ل ي وشيخ ا ل ع ب ي الجابري وشيخ ا ل محمد بن ه ا د ي ف غ ي ر هم من ا ل ع ل م ا ء ا ل ذ ي ن ع ر ب هم ولذين ا هم سيناء هم لا ء ي ع ظ م و ن الحداد محمود الحداد أ ك ث ر من ت ع ظ ي م ه م أ و من ا ح ت ر ا م ن ل ل ع ل م ا ء ا ل سناء ة أ ي ض من علاماتهم لعن المعين حتى إ ن بعضهم ي ل ح ن ابا حنيفه وبعضهم يفكره وهذا لا يجوز ل أ ن ه م حالوا عن الطريق المستقيم وانفصلوا عن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فوقعوا في هذا ا ل أ م ر الخطير أ ي ض ا من علاماتهم أ ن لهم علاقات ب ا ل ح ل ي ي ن و ع ل ا شاهدنا هذا ا ل أ م ر واقع أ ن بعضها أن انهم على ع ل ا ق ة ك ث ي ر ة بالحزبيين و أ ي ض ا لهم ع ل ا ق ة بالحساب في الوقت الذي يحاربون فيه السلفيين ويحقدون عليهم أ ش د الحقد أ ي ض ا من علاماتهم التقيه ا ل ش د ي د ة فهذه هي التقيه عند جميع ا ل أ ح ز ا ب وعند جميع الجماعات أ ي ض ا رفضوا اصول أ ه ل ا ل س ن ة في الجرح والتعديل وتنقصوا اهم في الجرح والتعديل وتنقصوا وصوله فهذه الاصول ليست عندهم بل تنقصوا من دخل في علم الجرح والتعديل وهم يريدون بذلك علمائنا كالشيخ ا ر ب ي ح حامل ا لواء الجرح والتعديل في هذا العصر فيريدون ا س ق ا ط ة والله المستعان أ ي ض ا رفضوا أ ص و ل ا ل س ن ة في مراعاه المصالح والمكاتب ورفضوا أ ص و ل ا ل ا ل س ن ة في الاخذ بالرخص في الاصول والواجبات تذكرهم لبعض علماء ا ل س ن ة نكرا وكيدا مع بغضهم لهم ومخالفتهم في ن ص و ل ه م ومنهجهم ومواقفهم كما يفعل الروافق في ت س ت ر ه ن باهل البيت وهذا ما ر أ ي ن ا ه من يحيى الحجوري كان ي ت س ك ر بالشيخ مقبل رحمه الله حتى رشه ل ل ح د ي ث و ل أ ن ه بشر لا ي ح ل م الغيب فتم ترشحه اثناء على ما يرى ف ص د ر الله وما شاء فعل فهم يندسون واندسون تحت العلماء مع العلماء ويمشون معهم وهم في قلوبهم يلعنونهم أ ي ض ا دعوتهم إ ل ى التقليد التقليد كما هو حال الراس و و ل ا ف ا ل ص و ف ي ة وهذا ما خ ت ر ع ه عبد ا ل ل ط ي ب ا ش م ا ل بعد فشل محمود الحداد وعصابته أ ي ض ا تظاهر هذا عبد ا ل ل ط ي ب ا ش م ا ل بالحماس ل ل إ م ا م محمد بن عبد الوهاب والدفاع عنه بعد أ ن اشتعل الحلام الالباني رحمه الله وجعله عدوا لذوكا لا نظير له من ل ا م ا م محمد ولعوبه ولعائل سعود وربط أ اهل المديره به وهذا وضع في الحقيقه سيكون رفعه لهم لعلماء السنه وما لاقوه لا من الاذيه أ ي ض ا من علاماتهم الافتراء على شيخنا ووالدنا وعالمنا حامل لواء الجرح والتعديل في هذا ا ل ع ق ر الشيخ ربيع فيفترون عليه وعلى من ي ص و ع في الحق من العلماء وكل من كتب في هذا المجال ل أ ن ه م مرجعان و ن ش ر هذا بين الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي ب أ ن الشيخ ر ب ي ع وشيخ ا ل الالباني م ر ج ع وهم الله كذبه لا ي ر ي د و ن ا الاجازه ل يريدونها ا ل ا ج ه ذ ي ن ه ا ل ع ل ا ل م ي ن ا ل ش ا م ح ي ن نتر الله عز وجل أ ن يرحمهم و أ ن يرفعهم د ر ج ا ت أ ي ض ا مشابههم في م ش ا ب ه ة ا ل ر و ا في ا ل ك ذ ب و تصدير الكذب و تكذب السدر على طريقه ة ا ب ا ط ن ي ة فهم انظر و الى إ ما صنعوا بالالباني فقد تظاهروا باحترامه والدفاع عنه ورمي من يصفه ب ا ل إ ر ج ا ء ل أ ن ه م خوارج ثم تحولوا إ ل ى الطعن فيه ورميه ب ا ل إ ر ج ا ء و ل م خ ا ل ف ة ه لمنهج السلف وهناك علامات ك ث ي ر ة لا يسع و ان يخطئ بكره لكن اذا أ ر د ت أ ي ه ا الطالب أ ن تعرف أ ن هذا الرجل حزبي و أ ن ه من اهل البدع ف س أ ل ه عن علماء ا ل س ن ة و أ و ل ه م الشيخ ربيع ف إ ذ ا انتفخ و غضب و قام يرد على الشيخ ف ع ر ف ب أ ن ه مريض ف إ ن كان جاهلا فيعلم و إ ن كان عالما ف ي م ج ا هذه ط ر ي ق ة السلف الصالح و اذا سالك سائل من هي ا ل ط ا ئ ف ة التي عناها النبي صلى الله عليه و سلم بقوله لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي على الحق ظ ا ه ر ة لا يضرهم من خالفهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله تبارك و تعالى فاجد على هذا السؤال ل أ ن ا ل ط ا ئ ف ة <تصفيق> هي ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة من الثلاث وسبعين ا ل ف ر ق ة الصوت واضح ن ع م ا ن ب ي واضح ش ي ء <تصفيق> نعم كما استدناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة وهي ا ل ج م ا ع ة وفي ر و ا ي ة قالهم من كان على مثل ما أ ن ا عليه اليوم و أ ص ح ا ب ي ن س أ ل الله عز وجل أ ن يجعلنا منهم والا يزيغ قلوبنا بعد إ ن هدانا و أ ن ي ع ب لنا من لدنو ر ح م ة إ ن ه هو الوهاب سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين و أ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين وبهذا نكتفي و ن س أ ل الله عز وجل أ ن يتقبل منا ومنكم وفي ورحمة الله وبركاته. وعليكم وبركاته. <تصفيق> فيكم وفي عليكم بالام بارك الله السلام الله ونفعنا الله بما الله جرعاته. علمكم قلتهم. سلم مع وعشره